أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل لقد نصركم الله ببدر وانتم اذله فاتقوا الله لعلكم تشكرون اذ تقول للمؤمنين اليك يكفيكم ان يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسوومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به ومن اصْرِ إِلَّا مِنْ عَذْلِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ لِيَقْضِ قَاطِرَةً مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يُثْبِتَهُمْ فَيُنْقَلِبُوا خال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 119. والله غفور رحيم 110. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الرباء ضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وُعِدَتْ لِلْكَافِرِينَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ